اصري على عرفوا كل الاعلام انا جاي اندب على العال انا فايق عمري منام ولا يوم بخلى انا بضرب ما بسميش والخلطة ما بتعديش اشغل وما يشغلنيش اهلا باللي هيلعب معروف عمي الجدعان واللي بياخد العنوان انا بنزل اي مكان يتشرفوا بني Have a بس انا من صغري كبير واللي بيعملوا اساطير ولا حد بيمنعناها ربنا يسلح حالكم يلا انا دايما شاغل بالك دا, دا, دا في ناس من كتر الغيرة عملا بتجيب في السيرة لو جاية معكم كبيرة يلا نشوف من قد الدنيا هاللي سوي الناس عارفنكو جربوا حظكو انا هينكو الفرق اللي بيني وبينكم ينزع انا ما يشمت فيها الناس النقس مدية بص اللي اللي في ايديا وسط اكتاره عليها فكي انها بتجي بسهولة معلش ده عايز رجولة وانتو كبيركم هالغولة يلا ركنوا على جنبي شوائيا مع اني زوري خفيف بس انا في حضوري مخيف الاول في التصنيف وما فيش بعدي لو دورتها تخفي هتعوزو دكتور تجميل انا يبني عليكو تقيل مين فيكو قدير ما وضاي وبلاش تتحطي معاك انا شايفك رايح جاي الله يعينها نسخة انا مش باتكرر تاني هتتحطي تاني انا مش جاي ابعت علشان دايما على باله انا هفضل بالنسباله ابعت من تفكيره وخياله انا عدائي ان انا يا ابني الباقي زي اتنين مش هتلاقي كله يغيب اول ما نباقي حسن العمده اسال عنه ده الرجولة كاملة مفيش منه وحسن العمده المافيا واللي بيغلط هنا بيرنه الحيوطة يا دولة مش بتجيب اللي عدولة اصغر واحد في بلدنا يسد بطوله ويلعب جولة